بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اعنا عنهما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد